بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي وما ولد لقد خلقنا الإنسان فيك بدا أيحسب أن يقدر على يقول أهلكت مالا لبدان أيحسب أن لم يره أحدا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين تحمل عقبا وما أدراك ما العقبة فكُر قبَّا أو إطعام في يوم ذي مس وَبَة يتيما ذا مقرَّبَة أو مسكين ذا